يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعليني وهي أدوات الشرط وتنقص إلى حرفين وعشرة أسمان بعد ذلك يعيدنا قراءة أديالي حتى نتمع عنها وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل وَإِنْ وَمَا وَمَنْ وَأَنَّ مَهْمَا أَيٍّ مَتَا أَيَّانَ أَيْنَ إِذْمَا وَحَيْثُمَا وَكَيْفَمَا ثُمَّا إِذَا في الشعر لا في النثر فذر المأخذاء اليوم لنا تتم في هذا البحث بعض الأمور التي تتعلق بأدوات الجزم نتمها إن شاء الله في هذا الدرس أول شيء من يذكرنا بالحروف التي تجزم فعلا واحدا كم حرب التي تجزم فعلا واحدا أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا لم ولما لام الأمر ولا أنهي إذن هي أربعة أدوات أو حروف لكن اربع حروف لكن بشيء من التفصيل تصبح ثمانيه لم نلحق بها ألم للتقرير من معنى النفي تنقلب إلى معنى التقرير ولما نلحق بها ألم ولا الأمر امر نلحق بها لام الدعاء ولا لا يلحق بها لا للدعاء اليوم سنتعرف ان شاء الله على الفرق بين لم ولما, لم ولما كلاهما حرف جزم ولكن يشتركان في أمور ويفترقان في أمور أول شيء كلاهما في زمن الواحد لما أقول لك يذهب في أي زمن يتم الذهاب بعد زمن التكلم بعد زمن التكلم أو مقارناً له في الزمن الهاضط أو المستقبل يعني يدخل في زمن الواحد لما أقول لك لم يذهب في أي زمن نفيت حصول الفعل في الماضي إذن كلاهما حرف نفين وقلب ما معنى قلب؟ قلبت الزمن الحرب إلى زمن المضيء والأمر الثالث ماذا حصل للفعل المضارع بدخول لم ولما؟ جزما إذن يشتركان في كونهما حرفي نفين وقلب وجزما إلهه حرف النفي وهالنفي وانجازه نفي نفيهم لماذا نفي للحدث النفي لماذا للحدث والقلب لماذا؟ والقلب للزمن والجزم لماذا؟ الجزم للفعل أي في التعارف إذن لما نعرف لم أو لما نقول هو حرف نفي وقلب وجزم نفي للحدث قلب للزمن وجزم للفعليين هذا ما يشتركني فيه ويفترقاني أيضا في ثلاثة أمور ويفترقاني في ثلاثة أمور أولها أقول لك لم يأتي أخي سألتني هل جاء أخوك قبل أسبوع أقول لك لم يأتي لكن يمكن أن يأتي قبل ثلاثة أيام أي بعد يومين أو ثلاثة إذن لما أجيبك لم يأتي انتهى النفي أو استمر إلى الزمن الحاضر انتهى. انتهى لم يأتي قبل أسبوع لكن يحتمل أنه قد جاء قبل ثلاثة أيام إذن نفي لم ينتهي في الزمن الماضي لكن لما أقول لك لما يأتي يمتد النفي إلى وقت التكلم يمتد النفي إلى الزمن الحاضر إذن الفرق الأول أن نفي لم ينتهي في الزمن الماضي ونفي لما يمتد إلى الزمن الحاضر يمتهي نفيه لم الزمن الضاري بينما يمتد نفيه لما إلى الزمن الحاضر هل صمت اليوم تقول لي لم ولا لما لم, لم, لم, لم أصم لم هل أذن قبل أدان المغرب بخمس دقائق هل أذن هل أدن للمغرب تقول لم لم لم لما لما الفرق الثاني أن يتوقع حصول الفعل بعد لم بعد لما بخلافي لم لما أقول لك لما يؤذن يعني يحصل في مخيلتك يعني أنه اقترب موعد الأذان ولما يأتيه النثم الذين خلوا من قبلهم يعني سيأتي عن قريب يتوقع خصول الفعل بعد لما لكن لما أقول لك لم يأتي, لم يأتي مثل الذين يعني لا يتوقع فصول الفعل الفرق الثاني أنه يتوقع فصول الحدث أو الفعل بعد لما بخلاف لم لم أسألهم هل انتصر المجاهدون في سوريا ماذا تجيبهم إذا قلت لم ينتصروا فأنت لم تفهم السنن الكونية أو السنن الشرعية بل تقول لي لما إن شاء الله القريب سيكون النصر تهمت الفارق إذا قلت لي لم ينتصر كأنك قلت نطنى من رحمة الله لكن تقول لي لما إن شاء الله إذن لما يتوقع حصول الفعل بعدها مباشرة بخلافه لم لا يتوقع حصول الفعل الفاق الثالث لما أسألك نفس السؤال تستطيع أن تجيب تجيبني بلمة وتسكن هل انتصر المجاهدون تقول لي لما والمعنى تام ويقدر الفعل المضارع بعده أي لما ينتصر فعل مضارع مجزوم وعلمت جزمه حذب النوع من أنه الأفعال لكن لا يصحر لغة أن تقول لي لم أن تقول لي لم وتسكن لم لا بد أن تأتي بفعل بعده. لم ينتصر لكن لما يمكن أن يستغنى عن الفعل بعدها إذن يمكن حذف الفعل بعد لما يكون كانت في جمله اجابه قلنا قلت لك يمكن يعني المعنى نحناب لم لم يصح هنا يصح فقط حق الفعل بعد هذه ثلاثه فروق بين لم ولما يتفقان في كونهما حرفي نفي وقلب وجزم ويفترقان في كون نفي لم ينتهي في الزمن الماضي ونفي لما يمتد إلى الزمن الحاضر يتوقع وصول الفعل بعد لما بخلاف لم الأمر الثالث أنه يصح حرف الفعل بعد لما بخلاف لم نعطي مثالا على ذلك هل تؤهد للصلاة أو هل أذن هل أذن في الصلاة تقول لي لم ناء والمعنى تاني نعم يعد كلاماً مع التقدير بتقدير الفعل والفاعل التقدير هو نصف اللغة العربية بعض أساتذتنا قال في يوم من الأيام لولا التقدير والحذف لجلس أساتذة النحو في بيوتها أكثر لغة فيها التقدير وفيها الحذف كما سيأتي معنا في أسلوب الشرط إذن كتبتم هذا بعد ذلك أخذنا أدوات الشرط وهي من, من حفظها أدوات الشرط من حفظ أدوات الشرط إذنة عشر أدات إن إذما هذه ساعة زوز حروف إن وإذما باقية عشرة أسماء ما هي من من للعاقل ما ومهما لغير العاقل متى متى وأيانا للظرفية الزمنية أن أين ولا أين نحن الدرس الماضي ذكرنا مثال على أين ما هي نفسها أين أين ما حيثما وأنها للظرفية كيف كيفما للحال أي تصلح لجميع المعاني والدلالات السابقة وإذا في الشعر خاصة وهذا من الشهد ذكرنا أن هذه الأدوات تجزم فعلين يسمى الفعل الأول فعل الشرق والفعل الثاني جواب الشرط. هل يمكن أن يحذف فعل الشرط أو جوابه أو الأداة هذا ما سنتعرف عليه اليوم سنتعرف اليوم على حالات قد يحذف فيها فعل الشرط وقد يحذف الجواب وقد يحذف الفعل فعل الشرط مع الأداة إذن يمكن المعلمين للترسيب الحرف في أسلوب الشرق في أسلوب الشرق من طيق من هذه الأمثلة أقول لك أنت صادق إن تفعل أو إن فعلت إن ما ذا هي أداة الجزء. أداة الشرط الجازمة وهي حرق الشرط حرق الشرط جازمة تفعل هذا مسؤول لانه فعلا على الشاب نعم عندما زاور الشاب انت صادق انت تفعل أنت, انت صادق او تصدق هنا الجواب مقدرا تصدق او انت صادق ماذا حذفة هنا؟ حذفة؟ جواب الشرطي فعل جواب الشرطي أولا يجوز حفو جواب الشرطي انتقدم ما يدل عليه هنا يعني قيد مهم جداً. نقول إن فعلت. إن فعلت. أصلح هنا. فعلت ليس ان تفعل. أنت صادق. إن فعلت. يجوز. حفظ. فعلي. فعلي. جواب. الشرق. إن تقدم ما يدود عليه أصدق وإلا عقبتك أصدق هذه جولة مستقلة والوارد استقنافية وإلا عقبتك اصل الا لا ان لا ان لا النفي اللغه اصلها ان ولا النفي اذا دخلت ان الشرطيه على لا النافيه افادت تفضل ان فعلت فعل ماضي مبني نعم مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركه في محل جزم فعل الشرط في محل فعل الشرط ان الاصل في فعل الشرط فعل أعرف فعلا فعل ماضي مبني على ما يبنى عليه هنا بني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل في محل جزم فعل الشرط كانت فعلاً كانت فعلاً مضاعفة فعلاً مضاعفة مضاعف. وهنا لابد أن تكون فعلاً مضاعفة تصحش بك عن مضاعفة أصدق وإلا عقبتك هنا ذكرت أداة الشرطة أن بعد هلال نافي فأفادت الحصر إلا تفيد الحصر أو الاسكتناف عقبتك ما اعرف عقبتك مضارع او ماضي ماضي لانه لم يبدا ب ده مضارع وان لا هنا ذكرت اداه الشرط وذكر جواب الشرط وإلا أصلها أصدق وإلا تصدق عقبك إذن ذكرت أداة الشرق وذكرت جواب الشرق <تصفيق> هذه تداة الشرق وهذا الجواب جواب الشرق لو مريدت ماذا أقول جواب الشرق <تصفيق> فعل ماضي مبني ماضي مبني على ماذا على ستكون الاتصالي بتاء الفاعل المتحركة في محل جزمي ماذا؟ فعل الشرط أو جواب الشرط؟ جواب في محل جزمي جواب الشرط أين فعل الشرط؟ هنا محذور أصل الكلام إلا فصدر عاقبتا إلا تصدق عاقبتك أو أعاقبتك. نعم. إلا تصدق. نعم. معاش شوف. شنون نعم تمام قدم الكاميرا ولا الحضور. نعم. هنا يحلفوا. تمام الشرط قاعده ان الشرقيه المدغمه في ذا ام دل عليه اديني جوده تسوده هذا أسلوب الطلب يسمى أسلوب الطلب جوده فعل من يعرف جوده قل تعالوا أتلوا عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم جوده فعل من يعرف جوده فعل مصر. فعل أمر. ذكرنا ان الامر يبنى على ما يجزم بالمضارع مبني على ما مبني على حذف النون مبني من الاحقاف الخمسه اين الفاعل الواو هي الفاعل الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجود تسود ما اعرب تسود توجد اتفقنا حذفت النون لانه يعني فعل امر تسود هو فعل مبارك لماذا جزينا لأنه لأنه جواب الشرط لكن أين هو الشرط الشرط هنا يقدرون بعد فعل الطلب بعد فعل الأمر يقدرون الشرط مع الأدات يقدرون فعل الشرط مع الأدات جود. جودوا إن تجودوا تسودوا أصل الكلام جود إن تجود فسود وصيرون أسياد كما قال الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال لولا المشقة هذا بيت جميل لولا لولا المشقة هذا لولا يسمى حرف امتناع لوجود امتنع السيادة لوجود المشقة ولو هو حرف امتناع لامتناع إذن لولا المشقة تقديرها موجودة سيأتي معنا هذا الاسلوب في حرف الخبر لولا المشقة ساد الناس كلهم الناس كل ولوا الجود يفقر والإقدام قتاله في الظاهر الجود إنسان ينفق في سبيل الله في الظاهر يفقر وقل ماله والإقدام والشجاعة والقطال يعني عرض صاحب إلى المهال إذن جود إن تجود إن هنا هي أداة شرط تجود فعل الشرط عرفت الأداة عرف الفعل وبقي الجوال هناك جوال الشرط إذن ما ماذا نستنتج ثانيا يخلف فعل يخلف فعله اشتقاقه هنا حذفه الاداه وفعل الشرط القاعده التي نستخلصها يهدف فعل الشرط واداته ان تقدم في اسلوب الطلب هذا فعل الشرط وحديده متحجر عليه طلب في في لفظ الشرط ومعناه لفظ الشرط جوده أعطنا نفس الله تجود ونفس المعنى جودوا إن تجودوا تسودوا نحو قوله تعالى قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم صو تصحكم اتقي ترتقي من يعرف هذه الجملة اتقي اتقي من يعذل اتقي فعل امر هل هو معرب او مبني مبني على مد على حذف حرف العله اصلا يتقي اتقي اين الفاعل ضمير مستتر جواز او وجوب تقديره ان ترتقي لو استعملت جواب فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العين والفاعل ضمير مستتر تقديره آه. انت لماذا جزء من الفعل المضاعح هنا لأنه لأنه جواب لأنه جواب الشرطي المحذوف مع أداة لأنه جواب الشرط المحذوف نستطيع نقول أو يمكننا في الأعراب أيضا أن نختصر نقول لأنه جواب الطلبي يمكننا أن نختصر نقول لأنه جواب الطلبي نعيد ما أخذنا يمكن أن يحذف جواب الشرط ويمكن أن يحذف فعل الشرط ويمكن أن يحذف فعل, فعل الشرط مع آداة الشرط متى يمكن أن نحذف جواب الشرط إذا تقدم ما يدل عليه. هنا يوجد قيد ثاني. يكون قيدا. فعل, فعل الشرط ماضي. يجوز حظا. جواب الشرط أنت خذل يدل عليه. وكان. نعم. الشرط ماضيا. انت صادق ان فعلت انت كلمت طيب متى يحذف ماذا الشاء الدوله المشقه ساده الناس هذا خارج عن الدرس لولا المشقه ساده الناس كلهم الجهد يفقر وان قدام قد التالي لا نقول مجزول الماضي مبني لكن نقول في محلي جزم لأن موضعه موضعه دخلت عليه أداة شرط الجزم فالأصل لو كان مبارعا نقول هو ماضي مبني في محلي جزم فعلي الشرط وكذلك لكما أنه يحدث فعل الشرط بعد إلا أصل إلا ماذا؟ إن؟ إلا لا, لا. إلا إصدق وإلا عاقبتك هنا إلا إن أدت شرط مذكورة أو لا, لا. مذكورة هي مضرمة في الله مذكورة هي مقدرة هي أصلها إن لكن رسمت إلا يعني موجودة إن أدت شرط موجودة عاقبتك جواب الشرط موجودة فعل الشرط يقدر أصل الكلام أصدق وإن لا تصدق عقبك وإن تصدق عقبك حذف فعل الشرط بعد أن الشرطية المضغمة منها النافية إذا دل عليه دليل قال الشاعر أكتبوا هذا البيت أيضا يستشهد ليه في هذا الموقع فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعمل مفرقة مفرقة الحسام قال الشاعر فطلقها فلست لها بكفة هذا صدر البيت تبع الجزء والا يعني مفرقه اي مفرق راسي تلفوا ساما تم قال راسه تقص اثنين راحه نعم والا يعني بفرقك الخسار. ملحو وإن لا يعبر. وإن لا يعبر. أصنع لا. إلا أصنع إن? لا. آداة في لا? النافق. نمر مباشرة إلى يعبر. ماذا نعلم ويعبر? فعل. فعل. مطارع. بسوء. لأنه, لأنه جواب الشر المحذوف وعلامة جزمه حرف حرف العلم حرف حرف العلم أصدها يعلم ذكرنا أن الفعل المبارعة المعطلة الداخل يجزم بحرف حرف العلم يعلم مفرطة الحسين أين الفعل هنا؟ دبيور هل يوجد فعل ظهر قبل ان قبل الضمير الا يعلو فترته من اسماء السيف الحسام يعني هو الحسام هو بتاع المخفور اذا لو اردنا ان نعرف يعلو هو فعل مضارع مجزوم لانه جواب الشرط المعمول وعلامة جذبه حرف حرف العلم من يأتيني بأمثلة على ما ذكرنا؟ من يأتيني بمثال على حذف فعل الشرط حذف فعل الشرط تب وإلا تُعاقر. تُب وإلا تُعاقب ما عرب تُعاقب؟ <تصفيق> لأنه جواب الشرط المحذوب أصلاً جملة تُب وإلا تتُب تُعاقب لأنه بعد إلا يُحذف فعل الشرط من يأتيني بمثال تُحذف فيه أداة الشرط مع فعل الشرط هذا سهل جدا يعني. موجود كثيرة أمثلة تصح. نعم صوموا تصحوا معرب تصحوا جواب فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط المحذوب وعلامة جزمه حذف النون من آخير لأنه من الأفعال الخمسة أين الفاعل الواو الضمير المتصل ضمير متصل مبني على السكون في محلي رفع الفاعل نعم هو حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن معناه صحيح والمعنى الصحيح لا يشفع لصحة الحديث لا يشفعون لصحة الحديث لكن طبيا أثبت الطب أن الصيام يعني يعافي من أمراض وآفات كثيرة كما حتى حديث آخر موضوع أصلا المعدة بيت الداء هذه حكمة حكمة صحيحة ولكن ليست بحديث نبه بعد ذلك نتعرف قد يكون. كما ذكرنا في أسلوب الشرط عندنا أداة, أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط نحن تعرفنا في أسلوب الشرط الجازل أن جواب الشرط يكون فعلا مضارعا مزوما هل يمكن أن يأتي جواب الشرط فعلا ماضيا ممكن هل يمكن أن تدخل أداة نفي على جواب الشرط؟ ممكن هل يمكن أن يأتي جواب الشرط جملة اسمية؟ ممكن سنتعرف على هذه الحالات سلاح أمثي لا بصير Tu lūk, es فالغافي تالي الشرط <تصفيق> نأتي بأمثلة قام قدام القبول طيب اين جواب الشرط هنا تصدق تصدق تصدق جواب الشرط كيف كتب فعل فعل فعل اذا الجمله يكون هذه الجمله جواب الشرط جاء جمله اسميه هنا أتى جواب الشرطي فعلاً؟ ماغياً فعلاً ماغ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نا نا نا ما قلوا إن كنتم محبون الله فاتبعوني صدق على رسوله ابن الله صدق الله الشرط اين فعل الشرط كل ضرب وانتم هذه خبر كان طيب اين جواب الشرط اتبعوني جواب الشرط اتبعوني هو فعله امر انطلق الامر من اساليب ماذا انطلق اساليب الطلب اذا فعل امر يساوي أقلق اسميكم طلبيةكم وابي جامده ماضي طيب هو جواب الشرط نعم هو جواب الشرط نعم اتبعوني هو جواب الشرط نرحب في هذه أمثلة الثلاثة. كيف أداف جواب الشرق؟ لماذا اخترنا؟ اخترنا فعل. كنتم فعل الشرق. هو ماضي. كنتم انقرضنا أنه عريبه فعل ماضي مبني على السكون. كل لاتصاله بتاء الفاعل. ولكن في محل جزم فاعل الشرق. الفاعل اينا ضمير متصل في محل رفع فاعل. التاء لا استطيعنا تقول كلها نعرفون فاعل ولا قصرها نقول التاء ضمير انا متصل في المحاره تاعو والمين للجميع نحن نعبو كل القرو ضل متصل يا صاحبي هي تحبون المره الخبر نعم تحبون المره لا دي خبر كان احسن هي خبر كان آه. نعم كنتوا بداتوا التصيصو كان بره النهار شزين يوم طول السير كنتم اه نسيت هنا تطرد الاسم كان وتحبون الله جمله في محل رفع نصب خبر كان جزاك الله خير الله خلص هيك تفضل شنو عندك زعمه هذا اول شيء ان كنتم ان حرف شرط جازم كنتم كن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحره ضمير متصل في محل رفع اسم كان ستكيب. احنا نسينا اللي كان هنا نقص يعني تحت تصير يعني المبتدا وخبر تحبون الله هذه الجمله في محل رفع خبر في محل نصب خبر كان ليه فل... عندي كان نعم ايش معناها نعم, نعم. هي فعل ماضي ناقص يسمى فعل ماضي ناقص خبره ما خبر كان يكون منصوب ده فعل الكفارة في بئس المصير. في بئس الولية أو في بئس المصير. إنهذا هي أداة الشرق، توالي من يعمل، توالي. فعل مضارع مسؤول. فعل مضارع مسؤول. لانه. لانه فعل الشرق. ما هي علامة جزمي? حرفه حرفه حرف حرف العلة. اصلها توالي. اين الفعل? ضميق بمستثبه. وشو بل انت. فبئسة. فبئسة المصيرة. بئسة. هل يكثر فعل جامد لا ياتي منه لا ياتي الا في الزمن الماضي لا يمكن ان ياتي بباس في الزمن المضارع ولا الامر ترجيب يا باس في فعل في الزمن المضارع يباس ماجيش اباس لا ياتي الا في صوره الماضي يسمى فعل جامد يعني لا لا ياتي الا ماضيا إذن بقسة يسمى فعل جامد فعل ماضي جامد فعل ماضي جامد لماذا أخطرنا هذه الجملة؟ في فعل إذا أردنا ماذا نقول؟ هو فعل ما؟ جامد. مبني. الفعل الماضي مبني. مبني. على. الفتح. الفتح. في محلي. جزء. جزء. جواب الشعب. طيب. هنا. بيكسة. وجب اقترارها بالثاني. ان الفعل جامد. كل فعل جامد يا شيك. نعم. اذا كان جواب. إذا كان هذا جواب ال18 فعلا جامدا وجب اقترانه بالفعل فاعل جواب اسميه الطلبيه الاقتران الواجب هنا و وقد بالتسويف عسى بنعمه ليس ليس ايضا ليس نعما عسى بئسة. هذه لا تتصرف الا في زمان واحد في هذا اسلوب طلب ايضا اذا كان في هذه الحاله اذا كان جواب الطلب شبه اسمي والا فعل ماضي او فعل أسل... طلب أسلوب طلب معناها فعل أمر ولا فعل جامد يجب أن يقدر هنا الجواب بالفاعل ومزالة حالات أخرى مزالة عنها حالات أخرى يجب فيها اقتران الجواب بالفاعل صبر إذا كان قلناك أنت واجد لو قلنا أنت واجد الفاعل فإنها خيبة المسعة فإنها خيبة المسعة هذا جمله اسميه يا حرف نداء اسمي ان حرف التحضر إن تحفظ القرآن فلن يعصر عليك العلم إن تحفظ القرآن فلن يعصر عليك العلم Tāpēc mācādā pārēlētā. Tāpēc mācādā? فذه ماذا تعرف هنا حتى في قوله صار فعل ماضي تام صار اخوات كان تدخل على الجمله الاسميه فترفع الخبر ويسمى فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصيب الخبر ويسمى خبرها صرف إذن هذا الضمير في محلي رفعي اسم صعب فلا فلا فسوف... فس... فس... فس... فسوف فسوف يكسى والدك تاج الوقار من حفظ القرآن قال النبي عليه الصلاه والسلام من حفظ قرانا وعمل به البس والداه يوم القيامة تاج لا يقوم له الدنيا وما عليه ويكسيان حل ويخصيان حل لا تقوم لهم الدنيا ما في فيقالوا بما كسين هذا فيقال باخذ ولدكما القران صحيح حديث اظن حسن وذكر معناه الامام الشاطبي في قارئ القرآن, القران به متمسكا مجللا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والدات عليهما ملابس أنوارا من التاج والحلاء هنا نلاحظ أن جواب الشرطي اقترنا بالفاء الجملة الأولى بماذا ابتدأت جملة جواب يكون الجواب الثلاثه ب م. الجمله الثانيه ب ن ن و ب تعملات التاء ا عندنا ثماني حالات او تصنيف حالات حالات يجب أن اخترن فيها جواب الشرط بالفاق أجملها بعضهم في بيته قال اسمية طلبية وبما ولن وقد وبالتسويق هذه الحالات يجب نكتب الله أول شيء نستخلص القاعدة وبعد ذلك نكتب البيت يجب يجب أن يقترنا يجب أن يقترنا فعل جواب الشرط يجب أن يقترنا فعل جوابي الشرط بفاء بفاء الرابطة لجواب الشرط بفاء الرابطة لجواب الشرط إذا كان إذا كان الجواب إذا كان الجواب تضع واحد جملة اسمية. إذا كان جوابه واحد جملة اسمية اثنين جملة طلبية ومشوهم على الترتيب البيت نجم تكون الطلب الطلب بغير الأمر فيا لي فعسان فعسان اجتمع فيه يعني كونه مطلب وكونه جامل فلعل إذا كان جواب الشرطي جملة اسمية واحد اثنين جملة طلبية ثلاثة فعلا ماضيا فعلا ماضيا اربعة فعلا جامدا خمسة ابتدئ بماء النافية دماء النافية كما حال سادسا ابتدي ابي لن تودي ابين تودي سابعا بقض ثمانية بسين الاستقبال وتاسعا وأخيرا بسوفا وقد جمعها بعضهم في بيت اسمية طلبية ماض وبجامد اسمية طلبية ماض وبجامد هذا الصدر اسمية طلبية ماض وبجامد العجز وبماء ولن وقب وبالتسويف وبماء ولن وقد وبالتسويف التسويف ما معنى يدخل فيه السين وسوف تم بعض تسمى أيضا التنفيس نستطيع أن نقول التنفيس أو التسويف هل يوجد لهذا امثلة في القران الكريم ومن يستكبر عن عبادتي ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم الي جميعاً لماذا اقترنا هنا الجواب بالفاء لانه جواب لانه ابتدأ بالسين طيب من له سؤال قبل أنه؟ طب نعم نعم هو الطلب التمني من أساليب الطلب أخذنا أساليب الطلب هي الأمر والنفي والترجي والتمني والحظ والعرب والاستفهام والدعاء نعم ثمانية أسالي بالطلب وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إن خفتم من يعرف هذا هذه الآية الكريمة إن حرف شرف جازم خفتم فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء فعل المتحركة في محلي محلي جزمي فعل الشرف أين الفعل هنا الضمير المتصل طيب عيلة أو عينة مفعول به منصوف فسوف الفا هنا رابط لجواب الشرق فسوف هنا حرف استقبال وسوف يغنيكم من يعرض يغنيكم فالبغاء مجزوم لماذا مجزوم لجواب هذا ليس, ليس فأنا فسوف يغنيكم يعني لا مادام دخلت عليه سوف ما عادش ما كونه يجوب الشر ف سوف يغنيكم ما قلناش يغنيكم نحن يغنيكم اذا كيف نعرب يغنيكم يغني يغني الفعل طيب فعل مضارع كيف جاء فعل مضارع هنا مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخره لأن هنا يعني لا انتهى بحرف علة هنا قدرت للثقل أو فسوف يغنيكم الكيف في محلي نصبي مفعول به والفعل ضمير مستطر جوازاً تقديره هو فسوف يغنيكم ما خلنا ش يغنيكم هنا الف... نعم ذكر الفعل فسوف يغنيكم الله بارك الله فيه فسوف يغنيكم فضل مع إلا قمنا يحدث فعل الشرق يحدث نعم في العرابة نقول هو فعل مضارع جواب الشرق المحدود المحدود تعود بفعل الشرق تعود لي فعل الشرط. أداة الشرط مذكورة. مضغمة إلا. لم يقلوش فعل مضادع مجدومي. أنه جاء الشرط. المحذوف فعله. فعل فعل لا استطيعنا نقول المحذوف فعله أو الشرط. المعروف هو فعل الشرط المحذوف. طيب. ما عنده سؤال فيما أخذنا. اللخص ما أخذناه اليوم. أنه قد يحذف. أول شيء لنا الأداة لم ولما يتفقان في كونهما حرفي نفي وقلب وجزم نفي لماذا؟ نفي للحدث قلب للزمن جزم للفعل في ماذا يختلفان؟ ينتهي نفي لم في الزمن الماضي يمتد نفي لما إلى الزمن الحاضر يتوقع حصول الفعل بعد لما لا يتوقع بعد لم. يمكن أن يحذف الفعل بعد لما هل انتهى الدرس لما استطعت جبني بلما أو تقولي لما ينتهي ينتهي ولا ينتهي ينتهي طيب بعد ذلك ذكرنا حالات الحبث في أسلوب الشرط قد يحذف فعل جواب الشرط إذا تقدم ما يدل عليه وكان فعلا ماضيا أنت صادق إن فعلت تقديرها أنت صادق إن فعلت تصدق طيب وقد يحدث فعل الشرط بعد فعل الشرط بعد إلا إن الشرطية المضغمة في الله أدرس وإلا ترسب وإلا تدرس ترسب وقد يحذف فعل الشرط وآدات الشرط في أسلوب ماذا؟ في أسلوب الطلب اتقي ترتقي ازرع تحصد أصلها إن تزرع تحصد يجب أن, يقترن أو أن تقترن جملة جواب الشرط بفاء الرابطة في حالات ما هي نحفظ البيت اسمية طلبية معظم وبجامد وبماء ولن وقرب وبالتسويف مبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ترجيح في ماذا؟ أين الله؟ طيب. نقرأ القرآن الكريم آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الرحمن على العرش استواء إليه يصعد الكلمة الطيب تعرج الملائكة والروه إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة يا عسى إني متوفيك ورافعك إلي طيب نحن قبل هذا يعني نحتاج أن نرسخ الأصول حتى نفهم الفروق وجزاكم الله خير ومبارك الله وكيف Yeah. Uh -huh.